بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا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 فأعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي, يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يعطون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون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 وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن آرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاء أتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم أن ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا, ريحاً صرصراً في أيام النعاسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا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 تقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم, شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون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 أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإي يصبرون ف النار مثول لهم وإي يستعتبو فما هم من المعتبيت وقِيَضْنا لهم قرنا فزَيَّنُوا لَهُمْ فزَيَّنُوا لهم مَا بَيْنَ أَيْدِيهم وَمَا خَنْفَهُمْ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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعمرون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء, جزاء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 ولكُم فيها ما تدَعُون نزلاً من غفور رحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَىٰ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحٌ وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 وَإِمَّا ينزونك مِنَ الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ هو السميع العليم ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر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 يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يلقى في النار خير, خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إِنَّهُ بما تعملون بصير إِنَّ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وَإِنَّهُ لكتاب عزيز لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه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 لَقَالُوا لَوْنَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَاءٌ دون من مكان بعيد، وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ثَخْتٌ فَثِيْءٌ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ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 وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا, قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من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 من بعد ضراء مسته ليقولنها ليقولن لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أُنْعِمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ إِعْرَاضًا أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَلِيمٍ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا فِي في وَفِي أنفسهم وفي وَفِي حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربه أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا